واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن شرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب يستجن أرباب مبينة تفرقون طير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنكم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 حضي الأمر الذي فيه تستستيان وقال الذي ظن أنه ناجر منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وسبع سنبنات خضر وأخر يابسا يا أيها المنأ أفتوني في رؤياي إن كنتم من رؤيا